118. والآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 119. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّبْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا هَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم